موقع محب القارئ ادريس ابكر يقدم لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرين على ان يسووا بناءا، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا فرق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر.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 Będę walczył o zabawę. Witam serdecznie witam serdecznie. Witam serdecznie witam serdecznie witam serdecznie علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة ووجوه يومئذ ناضرة جاسرة تظن أي يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق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 تمطى. أولى لك أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحتب الإنسان أي يترك صدا ألم يكن ضفة من مانى كان Panie فخلق Komisji فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي